أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِ اللهَّهَا يَحكُم بَينَهُم فيِي مهُ فيِيه يَغْتَرِفون إِ اللهَّهَا يَحكُم بَينَهُم فيِي لاهُ فيِيه يَفْتَرِفون لو اراد الله ان يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء لو اراد الله ان يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحفظ خلق السماوات والارض بالحفظ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وسخر الشمس والقمر خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإذاَا مَسَّلِسَانَظُبٌّ دَرََّّهُ مُنيبًا إلييْ وَإِذاَا مَسَّلئِ سََظُبّ دَرََّّهُ مُنيبًا إليْثَُّ إِذَا خَوَّْلَهُ نِعَّةً مِنْهُ نَنسَمَا كانَان يَدُ إلَيْهِ مِنْ قَب ثُمَّ إِلَى خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ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 وَأَغضُ الله وَاسه إِ ماَا يحفَ الصَّابِرونَ أَجرَهُم بغيرح سابًا إ لاَا يفقَ الصَّابِرونَ أَجَهُم بغيرحِ سَابًا قُلإِ أمِدْتُ أن عبودَ اللهَّه مُخلِصَ الله الدذين قُلْإِني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين, أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب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 قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فوسهم واهلهم يوم القيامه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهُم م قَوْقِهِم غُلََل مَِ النَّار وَمِ تَشْهِمغولَل لهُ ذَلِكَي يخَووِفُ اللَّهُ بِهِ يبَادَ ذَلِكَ يخَووِفُ اللَّهُ بِ يبادَه يا عبادِ فَ التَّقُون يا عبَادِكَ التَّقُون وََّذ نَجَتَنَبُقغوتَأَ يَعبُدُهَا وَأَنَابُ إ اللهَّهِ لَمبُشْران وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَلَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فبشر عباد, فبشر, عباد فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَ لین حد هداهم عرآم ال هم ال ب ادا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تقيد من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تقيد من لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لَّكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي من تحتها غرف المدنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ, يجعله حطاما ثم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن ربه أَثَمَا شَررحَ اللهَّهُ صَدَرَهُ للِإِسلامِ فَهُوَ عَلَ نور مِنِقَبِّ فَولُ للِقاسَةِ قُلوبُهُم مِن ذِكْر الل فَوإلُ للِلقاسَةِ قُوبهُم مِن ذِكرِ الل أُلائِكَ فِي ضَلَالِ مُب أُل قالال مبين الله نَزَّل حسَل الحَديِ كتابًا متشابًِا مثَاليتَق شعِب مِنْه جُود الذيين يَخشََ رَم ثَُّتَ لين جُلودهُم وَقُوبُم إ ذِكْرِ اللَّ ثََُّلين جُودهُم وَقوبُم إى ذِكْرِل ذَلكَ هُدَ اللهَّه يَهذ بِهِ مََشَ للكَهُدَ اللهَّه يَهذ ومن يضلل الله فما له من ناد ومن يضلل الله فما له من ناد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه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 كذب الذين من قدرهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فآذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا فآذاقهم الله الخزي في الدنيا وَلاعَذاوُآخرَِةِ أَكبرَرُ لَ كانَانوا يعَّمون وَلاعَذاوُآفرَِةِ كبرَرُ لَ كانَانوا يعَّمون وَلاقدَدَ بَ رَدُناَالِ النَّاسِ في هذا القُرآن مِن كلُِّ مَثَلَِّ عََّهُْ ييتذَكرون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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ورجلا سلما لرجل هل مطلب لیا الحمد شندی بل وانهم ميتون نمک ان ميت يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ رَبُّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِنَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ على اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا لينكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا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 وَيُخَوّْفُونَكَ بِالَّذينَ مِ دُونه وَيُخَوّْفونَكَ بِالَّذينَ مِنْ دُونه وَمَي يُقْلل لللههُ فَمَالَهُ مِنْهادَ وَمَي يُقْلِللهُ فَمَالَهُ مِنْهادَ وَمَيْ يَهْدِ اللهُ فَمَالَهُ مِن وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ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 قُلْ افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرر هل هن كاشفات ضري او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته او ارادني رحمته؟ قل حسبي الله قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِنٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَم نهتدافََِكْسِه فهتَدافَنَكسِه وَم ضَلَّ فَإِ ماَا يَضِل عَلَهَا وَل ضَلَّ فَإِ ماَا يَضِلّ عَلَهَا وَماأَ تَعَلَهِ بِوانكين وَم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 فَُْمسِ كَُّ قَضَا عَلَهَا المَوْوتَ وَيُرْسِنُأُخْرى إِلَ أَجلَلِم مُسََّ إِ فِي ذَِكَ لآيات لِقَومتَفَكررُون إَِّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمتَكَكررون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 قِ اللهَّهِ الشَّفَاعةُ جميععَهُ مُنكُ السَّمواتِ وَالْأَبْضِثُمَّ إلَْهِ تُرجَعُون قُللِلَّهِ الشَّفَاعةُ وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذاهم ويذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرًّا دَعَانَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى رَبِّنَا لَلَنَخْسَرَنَّ وَلَنَنَظُنَّ لِلْكَافِرِينَ كَاذِبِينَ ثُمَّ إِذَا, نعمة منا قال, ثم إذا نعمة منا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ثُمَّ إِذَا خُوّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ قد قَاه الذيينَ مِقَ بِمْثَمَا أأَغْنَا عَنهُم م كانَوا يَكْسِبُون قَد فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمعجزين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 اللَّهَ يَبْسُطُ رِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي كلَا عبَاد الذيينَ أصَف علىافُسهِم لا تَقُنَق مِ الرَّحمَة الن كلُل عبَاد الذيينَ أسَف علىُسهم لا تَقنَقِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ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 أَ تَق لَء اللهَّ داَان لَكُ مِنَ المُتَّقين أَو مِنَ المُتَّقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 اليس في جهنم ما مثوى للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم وينج الله الذين اتقوا الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ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 واشرقت الارض بنور رَبِّهَا ووضع الكتاب وجيء ابن نبين والشهداء واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ابن نبين والشهداء بِ بِينَ وَشهَدَاءِ وَقُضَ بَيَْهُ بِالحقَقِ وَهُم لا يظمُون وَجأَ بَِّ بِينَ وَالشّهَدَاءِ وَقُضَ بَنَهُ بالِالحقَقِ لا يظلَُون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 حتىََّ إِذَ جَُهَا قُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمْ قَزَلَتُهَا أَلَم يَأْتِكُمْ رُسُلم مِنْ وَقَا لَهُم خَزَلَتُهَا أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسُلُم مِئكُمْ يَتْلونَ عَلَْكُمْ آياتاتِ رَبِّكُمْ وَيُ ذِرُونَكُمْ لِقَا أَيَوْمِكُمْ هذا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 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس متوى المتكبرين قيل دخلوا أبواب جهنم مَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ حتىََّ إِذَ جَأُهَا وَفُتِحَتْ أَبُ وَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَلََتُهَا سَلَ الن وَقَا لَهُم خَزَنَتُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ قِبتُم فَدُخُلُهَا خَالدين وَقَا لَهُم خَزَلََتُهَا سَلَُ عَلَْكُمْ قِبتُم تَدخُلُهَا خَالِدين وقال الحمد الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله